Sami Allahu hamida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 ولا كربا إلا نفسته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ولدا إلا أصلحته ولا أسيرا إلا فككته ولا شهيدا إلا تقبلته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين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 تقرقابنا من النار اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين وهب المسيئين منا للمحسنين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعلنا ممن صام رمضان وقامه إيمانا واحتسابا وجعلنا ممن قام ليلة القدر ايمانا واحتسابا اللهم لا تحرمنا اجرها اللهم لا تحرمنا اجرها اللهم لا تحرمنا اجرها برحمتك يا ارحم الراحمين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 اللهم وارحمنا برحمتك إذا صرنا إلى ما صاروا إليه برحمتك يا أرحم الراحمين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 لا تولنا الحرمان ولا تبلنا بالخيبة والخسران يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنا نسألك من الخير فوق ما نرجو ونعوذ بك من الشر فوق ما نحذر